يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاعْطِيْعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمالا وعلى ربهم يتوكلون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 الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيذون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من مردفين. وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لَعَلَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى بَنَاءٍ يَا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مُوهِنُ كيد الكافرين إن تستفتحوا فَقَد جَاءَكُمُ الفتح وإن تنتهوا فَهُوَ خيرُ لكم وإن تعودون عُدَّ ولن تغني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 خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم لما أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ النَّالِينَ وَلَمُوٌّ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ النَّالِينَ وَلَمُوٌّ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم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 أجر عظيم واعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا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 قد سمعنا لو نشاء لقل لا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كانها والحق من عندك فانظر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِن الحق من عندك فأنتِر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمْ أَنَّمَا وَنِمْتُمْ فأن لله قُسَه وللرَّسُول ولذِ الْقُرْبَة واليتامى والمساكين وبنِ السَّبيل إن كنتم آمَنتُم بالله وما أنزل وما أنزلنا على عبدنا ما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولئا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 الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بولام للعبيد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 ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم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 اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِمَّا فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن لباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم, وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنزَلَ سَقْطَةً فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يُصْحَهُونَ الْآنَ خفف اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم